اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر يا رب العالمين اللهم أصلح لي ديني الذي هو عحمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها ما فيه وأصلح لي آخرين واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم اجعل خير عبري آخرة وخير عملي خواتمه، وخير أيام يوم ألقاء وخير أيامي يوم ألفاك فيه اللهم إني أشألك عيشة هنية وميتة سوية ومرد غير مخشه ولا فاضح اللهم إني أشألك خير المشألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الليل وخير العمل وخير السواب وخير الحياة وخير المماء وثبتني وثق المواهي وحفق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وأغفر خطيئاتي وأشأنك العنالي الجنة اللهم إني أشأنك موجبات رحمة وعشائنا فرتي والشلالات من كل بيت والغنيمة من كل بيت والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أحسن عظمةنا في الأمور كلها. وأجرنا من خزي الدنيا وأداب الآفرة اللهم نقشل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول ومتعنا بأشمائنا وأبخارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانشرنا على من آجانا ولا تجعل محيبتنا فينا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ عيننا ولا تشلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غطرته ولا هم من فالرجل ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا اشنا سوع وفي الآخرة اشنه وقنا عذابا ما وصل اللهم على نبينا محمد وعلى